بسم الله الرحمن الرحيم المحمود ربنا جل جلاله والمصلى عليه محمد وآل وبعده فهذا درس جديد هذا الدرس الثالث من دروس شرح العلامة احمد الدمنهوري على متن سلم السلم المنورق للأخضر المالكير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 رأوا مخدراتها منكشفة نحمده جل على الانعام بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلى محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الحجة يخوض من بحر المعاني اللججة وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهه بانجم في الاهتداء وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو لللسان فيعصم الافكار عن غي الخطا وعند دقيق الفهم يكشف الغطا فهاك من اصوله قواعد تجمع من فنونه فوائدا الذي توقفنا عنده و قلنا اننا سنبدأ بالكلام عن تعريف علم المنطق هناك مقدمات عشرة, مقدمات عشرة لأي فن من الفنون أي علم تبدأ في دراسته يجب أن تعرف عنه عشرة مبادئ لكي تتصور هذا الفن الذي سوف تدرسه هذه العشرة جمعت في اكثر من نظم لأكثر من شيخ اشهرها على الاطلاق الابيات التي قالها العلامة الصبان رحمه الله التي يتداولها الطلبة التي قال فيها ان مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم السمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم لاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع حاز الشرف. يقول مبادئ كل علم عشرة. الحد يعني التعريف تعريف العلم. والموضوع الذي يبحث فيه العلم. الحد والموضوع. ثم السمرة. السمرة التي تتحقق لطالب هذا العلم. وفضله فضل هذا العلم. ونسبة نسبته إلى العلوم. هل هو علم ديني أم علم لغوي أم علم عقلي؟ والواضع الواضع اول من كتب في هذا العلم ولسمه اسم هذا العلم والاستمداد من أين يستمد هذا العلم من أين نأخذ هذا العلم مصادر هذا العلم حكم الشارع الحكم الشرعي لذلك العلم هل هو فرض فرض عين فرض كفاية هل هو مستحب هل هو جائز هل هو علم مكروه هل هو علم حرام كفحل ونحوه مسائل والبعض بالبعض اتفاء مسائل هذه آخر شيء من المبادئ العشرة وهي المسائل أي المباحث التي يبحثها العلم كالطهارة والصلاة مثلا في الفقه والحد والقياس والحجة وتركيب البراهين كما في المنطق مسائل مسائل ممنوع من الصرف لكن صرفها هنا لأجل البحش مسائل كان الصحيح يقول مسائل لكن الصرف هنا التنوين لأجل الوزن يقول مسائل والبعض بالبعض اكتفى يعني بعض الناس يكتفي ببعض هذه المبارئ لا كلها لا كلها ومن در الجميع حاز الشرفه من درا يعني من علم الجميع حاز الشرف اشتمل على الشرف كله هذه هي أبيات الصبان المشفورة نبدأ بما بدأ به الصبان الحد والموضوع تعريف علم المنطق تعريف علم المنطق علم المنطق له تعريفان مشهوران جدا تعريف عند المتقدمين وتعريف عند المتأخرين أصحاب الحواشي تعريف عند المتقدمين المنطق عندهم هو آلة يا نكتب التعريف هو تعصم عند مراعاتها من الزلل آلة قانونية تعصم عند مراعاتها من الزلل الزل. معنى هذا أن المنطق آلة قانونية يعني جمع من القوانين والقواعد التي إذا راعاها الإنسان تعصم ذهنه عن الخطأ والغلط في الأفكار والأقيسة والتعاريف التعريفات والأقيسة جمع قياس فالمنطق هو المسؤول عن عصمة الذهن من الخطأ إذ لو اتبع الإنسان تلك القوانين القواعد المنطقية العقلية لعصم ذهنه من الخطأ وهو الذي أشار إليه الناظم في قوله وبعد فالمنطق للجنان يعني هو نحو لللسان كما أن النحو يصون اللسان عن الخطأ كذلك العقل يصون الجنان كذلك المنطق يصوم الجنان الذي والقلب القلب يعني العقل هنا عن الخطأ فقال وبعد فالمنطق للجناني نثبته كالنحو لللسان فيعصم الأفكار عن غي الخطأ يعني يعصم الأفكار في صوت يعصم الأفكار عن غي يعني ضلال وزلل الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطأ في تقطيع يا إخوة أنا عندي طيب, طيب إذا يحدد وظائف علم المنطق يقول يعصم الأفكار عن غي الخطأ الخطأ يعني وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء أو الغطاء قراءتها صحيحة إذن هو يعصم الأفكار عن غي الخطأ عن غي الخطأ الضلال وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء إذن هذا هو التعريف الأول وهو تعريف الغزالي أبو حامد الحجة وهو التعريف الذي قال به السيد الرضي أما التعريف الذي مشى عليه المتاخرون وهو الذي نص عليه السعد التفتزاني والبطليوسي ومشى عليه فضل الله الخبيصي ومشى عليه الجمهور فهو تعريفهم التالي قالوا علم المنطق هو العلم الذي يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية من حيث انها توصل الى امر مجهول تصوري او تصديقي هذا تعريف علم المنطقة هذا الذي قاله المتأخرون هو علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية من حيث انها توصل إلى أمر مجهول تصوري أو تصديقي هذا تعريف المتأخرين وسوف نشرحه هذا تعريف المتأخرين طبعا التعريف يجتمل على مصطلحات منطقية هي التصور والتصديق التي سيأتي الكلام عليها بعد ذلك لأنها من مباحث ومسائل العلم رغم ذلك فقط وبينها بشكل موجز وعندما نصل إليها في مبحث أنواع العلم الحادث التصورات والتصديقات سأتكلم عنها بالتفصيل هناك لمنتهى البساطة المناطق يقولون المناطق يقولون أرجو كتابة التعريف الثاني هذا لكي نشرحه المناطق يقولون علوم الخلق منحصرة في نوعين من العلم فقط التصورات والتصديقات جميل التصورات والتصديقات التصور هو معرفة الامر المفرد ان عندما اقول لك زيد او اسد او كتاب هذا شيء مفرد فاذا تصورت في ذهنك معنى هذا الشيء هذا اسمه تصور جميل هذا اسمه تصور اذا هو المعرفة بالمفردات اما التعريف بالمركبات التعريف بالمركب هذا يسمى تصديقا كقولنا العالم حادث يعني كائن بعد أن لم يكن هذا تصديق لأن فيه نسبة تصديقية يعني واقعة في الخارج بين شيئين إذا إذا تصورت معنى العالم فقط فهذا تصور وإذا تصورت معنى الحادث يعني المخلوق فقط فهذا تصور آخر التصوران معا يصنعان تصديقا وهو أن العالم حادث لذلك المنطقة يقولون كل العلوم محصورة في التصور والتصديق في التصورات والتصديقات جميل لذلك يعرفون المنطق يقولون هو علم يبحث فيه يبحث أو علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية يعني المفردة والتصديقية يعني المركبة في الخارج انتبه لكلمة في الخارج لأننا سوف ندرس هذا الكلام بالتفصيل العلم الذي يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية من حيث إنها توصل إلى أمر تصوري أو تصديقي لماذا يقولون هذا القيد هذا الاحتراز من حيث إنها توصل إلى أمر تصوري أو تصديقي لأن علم المنطق لا يهتم بالمعلومات في حد ذاتها يعني ليس من مهمة المنطقي ليس من مهمة المنطقيين او المناطقة انك تعرف ان العالم حادث هذه معلومه ممكن تقراها في كتاب العلم علم المنطق لا يهدف الى تحصيل المعلومات لا علم المنطق يهدف الى وضع القواعد التي بها تصل الى المعلومات لب علم المنطق وهدفه الاسما تركيب القياس عندما تقول كل متغير حادث والعالم متغير إذا العالم حادث هذا هو هدف القياس إقامة الحجة التي هي القياس اللي يسموها البرهان جيد لذلك لو انا قلت كل انسان يأكل وكل ما يأكل أسد الإنسان أسد هذا القياس صحيح منطقيا رغم انه فاسد في الخارج ليه فاسد لان احد المقدمات فاسدة هذا ليس من مهمة المنطقي يعني انطباق القياس على الخارج في الواقع ليس مهمة, مهمة المنطقي مهمة ايضا ايضا فاغة جيد ألف هو سين وثين هو صاد اذا ألف هو صاد اذا كان ألف هو سين وثين هو صاد اذا ألف هو صاد ما يسمى بقانون الوسط مرفوع وسنتكلم عن كل هذا إذن علم المنطق هو علم في الآلات فقط الآليات التي توصلك لتركيب المعلومات التصورية والتصديقية كون هذه المعلومات تصدق أو تكذب في الخارج هذا يرجع لأمر خارجي عن نهية المنطق المنطق هو علم في هذه الآلات فقط التعريف يقول علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية من حيث انها توصل الى امر مجهول تصوري او تصديقي هذا المهم لا يبحث فيها من حيث الصدق او الكذب ولا من حيث الحصول في الخارج او عدم الحصول لا ويبحث في المعلومات التصورية والتصديقية التي حين تتركب مع بعضها في صورة قياس توصل الى امر مجهول تصديقي في القياس او توصل الى تعريف وهو التصديق كما سألت الكلام عليه لان المباحث الكبرى التي يبحث فيها علم المنطق هما مبحثان مبحث التعاريف ومبحث الاقياسة يعني الهدفان الكبيران لعلم المنطق التعريف والقياس التعريف موضوعه التصورات والقياس موضوعه التصديقات كيف هذا الكلام؟ عندما نتكلم ونقول ان التصور هو المعرفة بالشيء المفرد بالشيء المفرد كيف تعرف الشيء المفرد؟ بالحد يعني بالتعريف عندما أقول لك, أقول لك ما هو الانسان فتقول الانسان هو الحيوان الناطق الضاحك بالارادة ده تعريف الانسان عند المناطقه ده اسمه تعريف ده الحد كيف نصل لمعرفة التصور عن طريق التعريف التعريف هو الذي يجعلك تفهم الامر المفرد صحيح ام لا المناطق لما قالوا علوم المعارف البشر منحصرة في شيئين في المعارف المفردة وسموها التصور والمعارف المركبة وسموها التصديقات علم المنطق يبحث في هذه المعلومات التصورية والتصديقية من حيث الوصول الى معرفة المجهول التصوري كيف نصل لمعرفة المجهول التصوري يعني اذا قلت لك السجنجل هل تعرف ما هو السجنجل هذا تصور شيء مفرد لا تعرفه كيف تعرفه تعرفه بالحد يعني بالتعريف ان قلت لك السجنجل هو فطح منعكس ترى فيه صورة الشيء السجنجل هو المرآة السجنجل هو المراية فلو قلت لك السجنجل هو سطح تعريف المناطقها كده بالضبط يقول السجنجل سطح ده جمس منعكس ده فصل ترى فيه صورة الشيء معايا الآن هل حدث عندك التصور أم لا أنك أدركت المعنى المفرد لكلمة السجنجل أنه المرآة سندرسه فيما بعد فيما بعد عندما ندرس هذا نمر على هذا فقط بشكل عام الان انطبعت في ذهنك صورة المرآة السجنجل اذا العلم الذي يبحث في المعلومات التصورية أين المعلومة التصورية هنا؟ كلمة السجنجل من حيث انه يوصل به الى امر مجهول تصوري هذا هو الحد التعريف الذي توصلنا به الى معرفة التصور طيب ايضا هو علم يبحث في امر تصديقي عندما اقول لك العالم حادث هذا تصور أن تصديق هذا تصور أن تصديق استجنجلو هذا تصور أن تصديق هذا تصديق فلكي تعرف هذا التصديق لا عندما اقول العالم حلم مخلوق هذا تصديق لانه نسبة نسبة بين تصورين أنت تتصور العالم شيء مفرد ومعنى حادث شيء مفرد طيب التصور بينهما هو تصديق ها مفهوم إذا القول العالم حادث هذا التصديق كيف نتوصل إليه هل نتوصل إليه بالحد الحد هو التعريف نتوصل إليه بالتعريف لا نتوصل إليه بالقياس عندما أقول لك كل متغير حادث وكل والعالم متغير إذا العالم حادث إذا عرفت ذلك تعرف أن كل ما باحث علم المنطق تدور حول شيئين فقط لا غير كل شيء آخر ومقدمات له لهما يدور حول الحدود والأقيسه. الحدود جمع حد والتعريف كما سيأتي الكلام عليه والأقيسه جمع القياس وهو تركيب خاص يؤدي إلى علم <تصفيق> واضح مفهوم إذن كل علم المنطق دائر حول الحدود والأقيسة الحدود هي التي يتوصل بها إلى معرفة التصورات والأقيسة هي التي يتوصل بها لمعرفة التصديقات الذي فهم يكتب واحد والذي لم يفهم يكتب ثلاث مرة اخرى اذا الحدود هي التي يتوصل بها الى معرفة التصورات والأقيسة هي التي يتوصل بها إلى معرفة التصديقات إذا فهمت أن هذين المبحثين هما اللذان يدور عليهما علم المنطق تفهم تعريف المنطق الذي قالوا عنه هو علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية من حيث انها توصل الى امر مجهول تصوري او تصديقي مثال الامر المجهول التصوري السجنجل هو امر مجهول تصوري مفرد فاذا عرفنا ووضعنا له حدا من الحدود وقلنا هو سطح منعكس تظهر عليه صورة الشيء نفسه فالان نحن بحثنا عن معلومة تصورية هي السجنجل وتوصلنا الى امر مجهول تصوري عن طريق الحد وهو التعليم وإن قلنا العالم حادث يعني مخلوق وهو أمر إذا نحن أن نبحث في معلومة تصديقية ونتوصل إليها عن طريق القياس وإذا قلنا العالم متغير وكل متغير حادث إذا العالم حادث جيد طبعا أنا أرجو الإخوة المهتمون يعني بطلب العلم أن يحفظوا التعاريف التعريف مهم جدا إذن علم المنطق له تعريفان هو آلة قانونية تعصم عند مراعاتها عن الزلل أو هو علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية من حيث إنها توصل إلى أمر مجهول تصوري أو تصديقي في التعريف الأول قولهم هو آلة قانونية تعصم عند مراعاتها من الزلل إجابة على قول بعض الفلاسفة أنه احيانا قد يخطئ المنطقي وبعض المناطق يردون على بعض فقولهم عند مراعاتها يخرج هذا أنه إذا حدث خلل وزلل فهذا بسبب عدم مراعات القواعد لا أن القواعد أدت إلى الزلل لا أكيد أنه لم يراعي القواعد أو زهل أو نسي فحدث الزلل في التعريف او في القياس لانها النتائج الكلية للمنطقية الوصول الى التعريف والوصول الى القياس واضح لذلك قالوا آلة قانونية تعصم عند مراعاتها من الزلل فخرج بها زل لعدم مراعاتها لان كل من التعريف والقياس له عيوب وقوادح يأتي الكلام عليها في محله تعريف الشيء بافعض منه او تعريفه بلفظه ما يسمى بالتعريف بالدور تعريف الدائري الى اخره جيد فذلك يكون الخطأ في تطبيق هذه القواعد انه لم يراعها هذا هو تعريف المنطق واضح عرفنا ان مبادئ كل علم عشرة الاسم والموضوع موضوع علم المنطق موضوع المنطق المعلومات التصورية والتصديقية كما قلنا هذا هو موضوع علم المنطق موضوع علم المنطق هو المعلومات التصورية يعني المفردة والتصديقية يعني المركبة هذا هو موضوع علم المنطق هو يبحث في العلم المفرد والمركب جميل هذا موضوع علم المنطق المعلومات التصورية والتصديقية الحد والموضوع ثم الثمرة ثمرت علم المنطق يعني الفائدة من علم المنطق هي ما ذكره المؤلف بقوله فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطى يعني فائدة علم المنطق أنه يعصم الذهن عن الخطأ في الأفكار وقيل قال الباجوري في الحاشية أن فائدة علم المنطق أنه تمييز التأليفات الصحيحة من الباطلة إن فائدة علم المنطق تمييز التأليفات الصحيحة من الباطلة يعني ممكن يدخل إنسان يلبس عليك الكلام جيد يقول مثلا كل متغير حادث حياكم الله كل متغير حادث والله عز وجل عندكم تقوم به الحوادث يعني يتغير يضحك وينزل إذن الله حادث هذا القياس في صورته هو قياس منطقي سليم لكن مهمة المنطق هو معرفة وتمييز التأليف يعني القياس الفاسد من الصحيح عندما تقول له المقدمة الثانية فاسدة من قال أن الله إذا فعل ما شاء واختار أن هذا يسمى تغيرا وحدوثا؟ إذن هذه المنطق وإلا فقياسات المتكلمين التي يصلون بها لنفي الصفات والتعطيل هي قياسات منطقية صحيحة في الظاهر لكنها تقوم على مقدمات فاسدة غالبا وهذا ما أطمب فيه شيخ الإسلام في ضرق التعارض, دار التعارض العقل والنقل لأنه وضح أن كل ما استشكله المتكلمون من قواعد أهل السنة إنما يقوم على قواعد أو على مقدمات فاسدة غالبا غالبا جيد واضح نعم ماذا ايش إيه؟, ايه يسمى ايه يسمى تأليفا فاسدا خلاص طيب الاسم الاستمداد الحد والموضوع ثم الثمره وفضله فضل علم المنطق طبعا أهل كل علم يفضلون العلم الذي يدرسونه على كل العلوم. المنطق يعتقدون أن المنطق هو أشرف لأن المنطق كل علم يستمد شرفه من شرف متعلقه. يعني مثلا علم التفسير هو أشرف العلوم لأنه يتعلق بكتاب الله وكتاب الله هو أفضل الكلام. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه كما في الحديث. علم الحديث يستمد شرفه من الحديث. لذلك علم المنطق يستمد شرفه من شرف العقل. جيد. يقول شيخ الإسلام الأمبازي في الحاشية هنا يقول وفضله فوقانه على غيره من العلوم من حيث كونه عام النفع. يعني هو يستمد فضله من, من أنه يفوق كل العلوم. لماذا؟ لأنه عام النفع. لأن علم المنطق ليس علما خاصا، هو علم ينفع جميع العلوم. هو من علوم الالات التي تخدم كل العلوم فيستخدمها الفقيه في القياس رغم ان هناك فرقا بين القياس الفقي والقياس المنطقي لكن يستخدمون القياس المنطقي في الفقه عندما يقولون كل مسكر خمج وكل نبيذ مسكر اذا النبيذ خمج اذا هذا قياس يستخدمه الفقهاء، ويستخدمه علماء الاصول ويستخدمه علماء العربية ويستخدمه علماء الصرف وحتى يستخدمه العلماء العقيدة في قياس الأولى واضح، فإذن يستمد شرفه من حيث إنه يتعلق بالعقل ومن حيث إنه عام النفع. <تصفيق> نقرأ قال الأنبياء هنا أيضا أقرأ كلامه في الحشية في حشياتي على شرح البغولي وعلى توشيح عبد السلام الملكي يقول من حيث كونه من حيث كونه عام النفع. لأنه يبحث عن كل علم تصوري أو تصديقي وهذا لا ينافي أن بعض باقي العلوم يفوقه من حيثية أخرى. يعني هو عايز يقول إن أفضلية علم المنطق على العلوم ليست أفضلية مطلقة، بالأفضلية مقيدة. هو يفوقها من حيث هذا الوجه، من حيث إنه متعلق بالعقل، ومن حيث إنه ومن حيث إنه عام نفعي لكن بعض العلوم يفوقه من نواحي اخرى كالتفسير والحديث والفقه الى اخره اذا غاية المنطق يلمونه من علوم الآلات ليس من علوم الغايات اذا علوم الغايات التي تدور حول الكتاب والسنة فقط اما علوم اللسان والعقل كالنحو والصرف والاصول والمنطق والتاريخ فكلها من علوم الآلات التي توصل الى علوم الغايات جميل؟ إذن هذا وفضل علم المنطق. نسبته نسبة علم المنطق المباينة. نسبة العلم بين العلوم أي علاقته بغيره من العلوم. نسبة علم المنطق هي المباينه يعني المغايره المنطق هو علم خاص يغاير خلقه من العلوم ليس بينه وبين العلوم الأخرى تداخل ولا عُموم. لا بينه وبين الفقه ولا التفسير ولا الى اخره جميل اذا نسبته المباينة قد لا تفهم هذا الان لكن عندما ندرس فصل النسب سنفهم انواع النسب ان النسب هي المغايرة والترادف والمشاككة والتضايف والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي سندرس هذا بالتفصيل لكن فقط تعرف ان النسبة بين المنطق وبين غيره من العلوم هي التباين التباين يعني التغاير يعني الاختلاف جميل إذا نسبة المنطق لغيره من العلوم هي طبعا تتفاضل نعم هي المباينة يعني أنه علم خاص يباين يعني يختلف عن غيره من العلوم هذه نسبته لغير العلوم هي المباينة ونبحث النسب هو من مباحث المنطق لسوف ندرسها إن شاء الله في في الفصل الخاص ب فصل في بيان نسبة الألفاظ للمعاني هناك فصل خاص في النسب سنتكلم عن النسب السرعة عند المناطق بين أي شيئين المناطق يعنون بالنسب نسبة أي شيء لأي شيء آخر سبعة نسب يقولون عنها سبعة نسب خلاص؟ وهذا مهم جدا في العلوم إذا عرفت النسبة بين الشيء وغيره تستطيع أن تدرك موقع كل منهما من العلم فنسبة المنطق لغيرين من رؤية المباينة يعني الاختلاف واضح <تصفيق> وفضله هو نسبة والواضع من هو واضع علم المنطق واضع علم المنطق هو أريستو واسم أريستو عند الإسلاميين عند الكندي وهو اول فيلسوف في الاسلام هو اول من فسر كتب اريستو اسمه اريستا طاليس هكذا ترجموا اسمه او هكذا عربوا اسمه اريستا طاليس جايت ارسطاطاليس ليس ارسطاطاليس لا بكسر الالف وفتح الراء والسين بكسر الالف بكسر الهمزة يعني وفتح الراء والسين ارسطاطاليس بكسر الالف نعم هذا هذا عند المعاصرين لكن القدامه كانوا يقولونها هكذا ارسطاطاليس فبعض الناس من ليس له نظر ولا نصيب في العلوم يظن يظن أنهما شخصان لا هما واحد أرستو هو أرستطاليس هذا هو هو, هو هو جيد بخلاف أفلاطون وأفلوتين المطلع على الفلسفة عند العرب لا هما شخصان أفلاطون غير أفلاطون بالإنجليزية أفلاطون غير أفلوتين لكن أرستو هو أرستو طاليس جيد واضح وأرسه شخص مهم جدا في الفلسفة اليونانية لأنه هو الذي رد على الصوفيستائيين رد على بروتاجوراس وإتباعه من هو المعلم لا أولا بروتاجوراس كان يتزعم مدرسة مشهورة جدا في المجتمع الأثيني في ندست الصوفيستائيين الذين دعموا نسبية العلم نسبية العلم وأنه لا يوجد هذا معنى استفسطة استفسطة معناها القول بنسبية المعارف بمعنى أنه لا يوجد قطعيات في المعرفة سواء التي تقع بالحس او بصريح العقل يعني مثلا السماء فوق الأرض هذه معلومة ضرورية ليست نظرية سنأخذ في هذا المتن ان شاء الله الكلام على انواع العلوم ان العلم ينقسم الى ضروري ومكتسب الضروري هو الذي يضطر العقل للقول به الصفاصطة او الصوف الصائيين هتان النسبة كان كانوا يقولون بنسبية المعارف حتى ان السماء فوق الارض وحتى ان الواحد نصف الاثنين وحتى أن الجبل أكبر من الإنسان كانوا يقولون هذا الشيء نسبي يختلف من الإنسان للآخر وأرستو رد عليهم ويعني انتصر للعقل كما يقولون أن أرستو الذي رد للعقل يعني هيب على كل حال وكان عنده طريقة مشهورة أرستو في طريقة سقراط. المجادلة سقراط هو اول من رد على بروتاجوراس سقراط هو اول من رد على بروتاجوراس جميل لكن ارستو هو اول من وضع قواعد علم المنطق يعني هو اول من قنن كلام سقراط. لكن سقراط ترجع اليه كل العلوم سواء فلسفة او منطق لكن ارستو هو الذي هذب ونقح وفاغ القوانين المنطقية الرئيفة هو أرسطوب لكن سقراط يعني حاله كحال ابن القيم مع ابن تيمية مع الفارق الكبير في الردبة بين الاثنين. إن شيخ الإسلام صالة وجال وابن القيم كتب اختيارات ابن تيمية هزبها هزبها ونقحها جميل طيب مهم. المنطق عرفناه المنطق احنا قلناه لكن الفلسفة هي علم الوجود الفلسفة هي العلم الذي يبحث في الوجود من حيث هو انظر تعريف الفلسفة تعريف الفلسفة هكذا هو علم يبحث في الوجود من حيث هو جيد يبحث في كل شيء في الوجود يبحث في الوجود من حيث هو جيد وله ثلاث مباحث رئيسة لكن هذا ليس درس فلسفة هذا منطق فلسفة شيء اخر هناك مبحث الانطولوجي الانطولوجي والابستومولوجي والإكسيولوجي الانطولوجي هو مبحث الوجود يبحث في الوجود كيف ظهر الوجود ما هي مادة الوجود جيد وهذا العلم اغلبه كفر الحاد وهو الذي يندرج فيه قول الفلسفة بالهيولي وقدم العالم هذا الانتولوجي هناك من يقول بالوجود البسيط ان العالم مكون من مادة واحدة هناك من يقول من مواد مختلفة مثل طاليس الذي يقول ان, الماء أن العالم مخلوق من ماء وتراب الى اخره الابستمولوجي هو مبحث المعرفة مبحث المعرفة يبحث في العلم والإكسيولوجي هو علم الأخلاق علم الأخلاق يبحث في الجمال والخير إلى ذلك هذه مباحثة الثلاثة التي يدرسها الفلسفة في أي مكان الأنطولوجي والإبيستمولوجي والإكسيولوجي التي تعرفوها بالعربية مبحث الوجود ومبحث المعرفة ومبحث نعم الأخلاق والجمال واضح علم المنطق يعتبر المبحث من مباحث الإبستمولوجي مبحث من مباحث المعرفة جميل يا إخوة لأن الفلسفة عندهم هي أم العلوم يعني. كل العلوم خرجت من رحم الفلسفة العلوم الحديث يعني المنطق هو علم يبحث في المعلومات التصورية والتصديقية والوصول إليها حياك الله أخي الحبيب منصور شاكر فالمنطق يعتبر بحث من مباحث المعرفة جميل نرجع مرة أخرى لموضوعنا لأنه في المنطق ليس في الابيثمولوجي ولا في الانتولوجي ولا في في الـ جميل المنطق يندرج تحت الفلسفة طبعا يندرج تحت مبحث المعرفة المعرفة جميل طيب نرجع مرة أخرى للكلام عندنا هنا توقفنا عند فضل علم المنطق انتعينا منه والنسبة قلنا انه مباين نسبته المباينة واما بقية النسب سيأتي الكلام علي فيما بعد ان شاء الله فازبره سنتكلم عن النسب السبعة عند المنطقيين وواضعه قلنا انه ارستو او ارستطاليس طاليس. اسمه المنطق له اسماء اشهرها على الاطلاق المنطق اسمه المنطق وهو مصدر ميني من الفعل نطق ينطق انطق النطق هذا المصدر الصريح النطق المصدر الميني هو المنطق اذا الم... اسم ال... المشهور الزائع للمنطق هو المنطق اسمه المنطق له اسماء اخرى يسمى بالميزان ويسمى بمعيار العلوم اذا له ثلاثة اسماء اشهرها المنطق ودعا ذلك يقولون علم الميزان او علم معيار العلوم وهذا الاسم سماه به الغزالي أبو حامد لما ألف كتابه المشهور معيار العلوم لأنه قال المنطق هو العلم الذي يجب أن يكون قانونا تعير به كل العلوم كل العلوم تعرض عليه فما قبلها يكون صحيحا وما لم يقبلها تكون فاسدة لذلك سماه معيار العلوم يعني قانون العلوم لذلك كما عام. عام النفع كما قال الشيخ الاسلام الأنبابي منذ قليل كما قرأنا كلامه في فضل المنطق واضح مفهوم نريد أن نفهم في اللغة ما معنى المنطق المنطق كما قلنا مصدر هذا يأتي في الكلام على حكم تعلم المنطق يأتي بعد قليل لو تصبرون يا سلام طيب كنت أقول معنى المنطق المنطق مصدر ميمي عندما تدوسون صرف إن شاء الله المصادر أنواع مصدر صريح ومصدر صناعي ومصدر ميمي ومصدر مرة ومصدر هيئة المصدر ميمي يبدأ بالميم جمعة مجمع نعم اسمه مصدر ميمي ميمي مش دلع اسم مش دلع ميدو حمادة لا مصدر ميمي اسمه مصدر ميمي تمام اه عشان نعرف طبعا النقطة تحكم يعني صح آه. مصدر ميمي نوع من أنواع المصادر عند الصرفيين يأتي الكلام عليه في درس المز... في درس صرف ان شاء الله النطق يعني التلفظ بالكلام نطق يا إذا تلفظ بالكلام خرج منه الكلام الصوت يطلق أيضا على الإدراك إذن المنطق مشترك بين النطق والإدراك إيه هو الإدراك؟ الإدراك عند المناطقة هو التعقل أو القوّة العاقلة حكتين التعقل أو القوّة العاقلة جيد التعقل الذي هو الإدراك كما قلنا هو عمل النفس في الأفكار عندما تفكر في شيء هذه العملية الفكرية يسميها المناطقة تعقلا هذا هو التعقل جميل بعض الناس عندما يسمع تفسير عفوا عندما يسمع حد الانسان عند المناطق تعريف الانسان انه حيوان ناطق يظن حيوان ناطق يعني يتكلم خطأ ثم خطأ ثم خطأ حيوان ناطق يعني حيوان مفكر ده معنى حيوان ناطق عند المناطق حيوان ناطق يعني حيوان مدرك النطق عند المناطقة المقصود به والادراك اذا علم المنطق من النطق الذي هو الادراك لا شك ان المنطق ايضا داخل في الكلام الذي هو الالفاظ لانه يضبط كلام الانسان يضبط اقيثة الانسان يضبط حدود الانسان وتعاريفه كما قال الاخضر هنا معنى لما قال وبعد فالمنطق للجنان للجنان نسبته كالنحو لللسان فقالوا المنطق نحو العقل المنطق نحو العقل هو الذي يرتب العقل المنطق نحو العقل والنحو منطق اللسان مرة أخرى قالوا المنطق نحو العقل والنحو منطق اللسان إذا علم المنطق أصلا هو مصدر ميمي من نطقة بمعنى الإدراك لا بمعنى اللفظ لكن أيضا لا شك أنه يدخل فيه النطق لأنه يضبط كلام الإنسان وأسلوبه جميل لكن المنطق مصدر من من نطقه المعنى الأشهر الأغلب في ذلك الاسم الذي هو علم على العلم هو من النطق الذي هو الإدراك للكلام فانتبه يجب أن تفهمه بمعنى اللفظ والإدراك ويقصدون به يريدون به في علم المنطق الثاني الإدراك مع إقرارهم أنه يؤثر على النطق بالمعنى الأول الذي هو اللفظ لأنهم قالوا المنطق هو نحو العقل جيد تفهوم يا جماعة هذا هو اسم المنطق اسمه المنطق أو الميزان أو معيار العلوم والحقيقة لم أرى من سماه بمعيار العلوم إلا الغزالي فأنا أنتقذ هذا أن قال أن هذا اسم لعلم المنطق لأ لأنه لم يسميه به إلا الغزالي في كتابه معيار العلوم يعني لم أرى غيره وسماه به فيما أدري فيما أدري على كل حال استمداد قال الصبوني قال الصبان قال الصبان الحد وموضوع مثل السمرة وفضه ونسبة والواضع والاسم وحكم هم الاستمداد استمداد العلم المنطق من العقل قالوا الاستمداد هو العقل يستمد من أين من العقل استناده من العقل لأنه علم عقلي ليس نقليا فيش كتاب نأخذ منه لذلك الاكتهاد في باب المنطق مفتوح أبشروا أيها والإخوة أسهل من الاكتهاد في الفقه في المنطق مفتوح يعني إذا أنهى إنسان كفايته من علم المنطق نص المناطق على فتح باب الاكتهاد في المنطق بخلاف الفقهاء الفقهاء كانوا خايفين جمول الفقهاء قالوا باب الاكتهاد بعد القرن السابع تقريبا خلاف الراجح يعني انا كم بيقولوا كده كده المناطقة عندهم تفتح في الأفق الحمد لله كل منطقة السيد والسعد والعدد كلهم بينصوا ان الاجتهاد مفتوح في المنطق يقول لك من حصل آلته واجتهد فيه خلاص ما فيش تقليد في المنطق أصلا لا يوجد تقليد لا أرستو ولا التفتزاني ولا حتى المجتهدين المطلقين في ولا هؤلاء فنصوا ان الاجتهاد فيه ممكن مش مستحيل ولا حاجة خلاص ليه؟ لأن نستندده من العقل جيد؟ طيب المهم هو مسموش السيد هذا لقب ليس اسمنا تقول حيا الله السيد فلان هذا ليس اسمه آه. كن على ذكر من هذا هذا لقبه وإنما جاء النهي عن تسمية المنافق سيدا أما المسلمون فلا إن ابني هذا سيد نعم حديث الإمام أحمد المسند إن الله هو السيد وعلى ذلك فالسيد من أسماء الله تبارك وتعالى أقول قد من العقل فقط حكم الشارع ما حكم المنطق حكم الشارع هذا نأخذه نأخذه من كلام المتن قال الأخضر رحمة الله عليه سميته برقي يرقى به سماء علم المنطقي والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا يكون نام. فعن للمبتدي به إلى المطولات يهتدي لم أقرأ كلام الدمنهوري لأنه ليس لنا حاجة فيه الآن نتعني أقول لي هل يقول سميته يعني سميت هذا النظم بالسلم المنورق المنورق يعني المرونق من الرونقة وهي الأناقة والبهاء والزينة إذا المنورق لغة في المرونق إذا منورق يعني مرونق وهذا مما يسمى عندهم بالقلب المكاني هذا عند الصرفيين يا أصدقائي يسمى بالقلب المكاني قلب مكاني يعني يقلب حرفا كان حرفا وهو سمعي لا يجوز فيه القياس سمعي فقط ما ورد عن العرب كقول العامة أنارب أنارب ده لما كنا في الكلية تراجع لنا أنارب ده قلب مكاني أنارب يعني أرانب او مراسح رايح المرسح ده مصرح اذا هذا من القلب المكاني عند العامة او او واحد الخيش وبعدها خلنا بقى ايه ماشي ماشي انا غلطان وفلنا اه ما شاء الله درس جميل جدا واضح يا جماعة اذا القلب المكاني سمعي سماعي لا يدخله القياس على المعتمد جيد؟ اذا المنورق يعني المرونق اذا المنورق يعني المزين كان واحد بيقر علي الحاشيه اخي نوبين مرة يعني كان أخ بيقرا ربنا يهديه بقى كان قاعد عندي هنا في الاوضه دي هنا في المكتب وبيقرا يقول لي والمناورق من المتن بتقديم النون المزين طبعا مزين من الحلاق عند المصريين المزين المناورق يعني المزين اسم المفعول من زين يزين وتزينا فهو مزين ومزين ومنه سمي الحلاق حلاقا سمي مزينا لأنه يزين القفا حفظ الله اقصيتكم جميعا خلاص واضح وإيانا طبعا مفهوم؟ إذا المنورق يعني المزين لما تعراها تقول المزين ما تقولش المزين خلاص له رونق يعني له زينة وبهاء ونظارة ونظارة ليش القفى طبعا نتكلم عن المتن الآن جمع قفى أقفى وأقفاء خلاص المنورق سميته بالسلم المنورقي يرقى به سماء علم المنطق يا سلام يرقى به يعني يصعد به في سماء علم المنطق والله أرجو تقديم المفعول على الفاعل من أبواب القصر الخمسة عند علماء المعاني في البلاغة تقديم ما حقه تأخير تقديم ما حقه تأخير أصل الكلام أرجو الله فقدم المفعول على الفعل من باب تقديم ما حقه تأخير بيسموه قصر قصر قصر وحصر بيسموه والله أرجو لما انخلص الأجر المميح سنبدل بلاغة إن شاء الله والله أرجو أن يكون يقالصا أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه تعالى لوجهه الكريم ليس قالصا القالص من قلص الثوب يعني إن كمش. قلص الثوب يعني إن كمش. فقضه ليس قالصا يعني ليس ناقصا ليس منكمشا ليس مبتورا ليس أبترا هذا معنى كلامي ليس قالصا من قلف الثوب ومنه تقلص تقول عنده تقلص جيد نعم ثبت نعم والله أرجو أن يكون خالصة لوجهه الكريم ليس قالصة وأن يكون نافعا للمبتدئ يعني المبتدئ سهل الهمزة للمبتدئ به إلى المطولات يهتدي المطولات كتب العلم الكبيرة كحاشية الخبيرسي على التهذيب وكشرح الشمسية وما أجبه ذلك من الكتب في نهاية الدرس إن شاء الله في نهاية الشرح كله سنقول منهجا في المنطق إن شاء الله نختم به المبتدي الطالب العلمي ينقسم ثلاثة أقسام عند العلماء مبتدئ ومتوسط ومنتهي مين مبتدئ زي حالتنا كده ومتوسط ومنتهي المبتدئ من, من ليس له القدرة على تصور مسائل الفن منتهي زي حالات الأخ أبو مصطفى كده ومبتدئ زي حالتي ومتوسط زي حالاتكم خلاص ببسطين المبتدئ من ليس له قدرة على تصور مسائل الفن يعني تقعد قدامه تقرأ عليه في الكتاب يقول لك أنا مش فاهم بيقول ايه اصلا لا يتصور المسائل التي يقرأها يعني اذا قرأ عليه في النحو مثلا والمنصوب على نزع الخافض يأتي في ثلاث صور يقول انا مش فاهم يعني ايه منصوب على نزع الخافض لما اقول والصلاة في الدار المغصوبة تصحه مع الاسم يقول انا مش فاهم يعني ايه الصلاة في الدار المغصوبة. هو مش متصور المسألة في ذهنه اصلا تصور ولا تذيق. ده تصور على صلاح المناطق ولا يتصور المساله المفردة اصلا إذا المبتدئ من ليس له النقص لفهمه يعني إيه الدار المقصوبة ويعني الصلاة في الدار المقصوبة ويعني تصحيح ويعني تصحي مع الاسم يفهم المسألة أصلاً إذا المبتدئ من ليس له قدر على تصور مسائل الفن فإن تصورها فهو المتوسط إذا المتوسط هو الطالب الذي عنده القدرة على تصور مسائل الفن ممكن ما يعرفش ليه إيه الدليل ما يفهمش لكن إذا قرأ يفهم المسائل إيه ما يحتاجش يسأل الإنسان آخر ما معنى هذا الكلام كاينو بالانجليزي لا هو يستطيع ان يتصور وان قدر على إقامة دليلها فمنتهن ده كلام الضمنهوري ابو المعارف يقول ان قدر على اقامة الدليل ده منتهب خلاص انتهى من العلم ان قدر ان قال تصح مع الاسم والدليل كذا وكذا استدل بالمنقول والمعقول يقول الدليل من القرآن والسنة ان وجد او دليل من القياس هذا يسمى طالباً منتهياً كل ده طالب العلم كل ده مش عالم يعني المبتدئ والمتوسط والمنتهي كل هذا في طالب علم. فإذا انتهى يدخل بقى في غمار العلماء ويبحث في اجتهاده لا هذا في كل العلوم في الفقه في النحو في العقيدة الطالب مبتدئ أو متوسط أو منتهي حتى تقرأ في المتدايات نريد شرح للمبتدئين يعني يعدي يفهمهم الكلام ومعنى المسائل وهكذا. إذا إذا لحنا نعمل دلوقت إذا لحنا نعمل دلوقت شرح للمبتدئين. لو بنشح للمتوسطين أو المنتهين ندخل في خلافات وكوارث. لكن إحنا عايزين نفهم يعني المنطق الأول. خلاص. لذلك نقول لا يحسن لطالب المبتدئ أن يقرأ في فق المقارن مصيبة كارثة. فق المقارن هذا للمنتهين ليه لأنه يدخل في التعليلات. يقارن بين الأدلة. طب إذا هو ما تصورش المسألة؟ أنا أريد أن أفهم كيف لطالب لا يفهم أصلا المسائل لا يتصورها يفهم الفقه المقارن لا أنت مكتبئ يجب أن تفعث عن من يصور لك المسائل فإذا تصورتها تصبح متوسطا وبعد أن تقيم الأدلة عليها على المذهب الذي تدرسه وتكون منتهيا بعد ذلك تبحث في المقارن هذا طريق العلم المسلوك يعني آه ينتقل تلقائيا نعم ينتقل تلق... إذا تصورت المسألة أصبحت متوسطا فيها يعني هذا الكلام يقبل التجزؤ ليس الكلام عن العلم جملة لا انت الآن لا تعرف هذه المسألة لا تفهم صورتها أنت مبتدئ فيها فإن فهمتها فأنت متوسط في هذه المسألة خاصة فإذا استطعت أن تقيم دليل عليها تكون منتهيا في هذه المسألة لذلك القول الراجح لجمهور الأصوليين أن الاجتهاد يتجزأ كما قال السبكي في جمع الجوامع وهو يتجزأ على الصحيح الاجتهاد يتجزأ يعني ممكن واحد يكون مكاهد في الحج حصل آلة الاجتهاد في الحج فقط ومخلد سبقية الفرق او واحد مجتهد في كأغلب طلبة العلم كلهم في الطهارة. خلاص اجتهاد مطلق في الطهارة خلاص أرى كل حاجة كل حاجة. مجتهد في الطهارة خلاص يتجزأ آه يتجزأ خلاص يتجزأ. <تصفيق> عايز أن أدخل لأ في حكم علم المنطق نأخذه هنا من المتن قال لأن أول حاجة في الدرس الطهارة لأنه ما بيكملوش نكمل الحتاري عشان حلوة برضو يقول وقد أجاب المولى سبحانه هو بيقول وقد أجاب المولى سبحانه المؤلف أجاب دعاءه وجعله نافعا وهذه حقيقة أجاب الله دعاء المؤلف كل من درس المنطق يجب أن يمشي على هذا السلم يجب أن يرقى، لازم ده من المسلمات يعني سلم، لازم السلم لازم يحفظه وقد أجاب المولى المؤلف بعين ما طلب فكل من قرأ كتابه هذا بنية واعتناء يفتح الله عليه في هذا العلم وقد شاهدنا ذلك يعني هذا مشاهد الدليل عليه المشاهدة والحس وقد أخبرنا شيخنا شيخ الدمانهوري هو شيخ الاسلام الشبرة ملوسي اسمه ايه اسمه الشبرة من اكابر الشافعية المتأخرين الشبرة ملوسي الشبرة ملوسي ده يا ابا مصطفى هو صاحب الحشية التي اختصرها الباجوري ابراهيم في حشيته على متن ابي شجاع الباجوري حشيته دية الكبيرة العظيمة دي هي تلخيص لحشية الشبرة ملوسي واسمه الشبرامون لوسي ومن مهام طلب العلم الكبيرة يا اخوة ضبط ضبط اسماء العلماء لا يأتي الا بالتشيخ لكن الكتبيون بالسين الكتبيون لا يضبطون اسماء العلماء ومن ثم تأتي الفضائح تعرف من ان ده كتبي ولا سامع من ضبط الاسماء خلاص جيد بس اسمهش الشبراميلسي كما يقول بعض طلاب العلم ولا مش عارف الشبرة لا الشبرة بضم اللام او فتحها الشبرة ملسي او الشبرة ملسي يضبط هكذا وهكذا والشبرة خيتي اسمهم كده عمل زي اسحاق بن راهويه اسمه اسحاق بن راهويه شيء تاريخي شيء عجيب ليه؟ لان المحدثين يخالفون النحويين في نطق العلم المختوم بويهي النحاة يقولون سبوايه. المحدثون ما بيعرفوش يرو سبوايه. يقولوا سبوايا. خلاص. فعلماء الفقه لما يقولوا إسحاق يقولوا ابن راهوايه. حديث ضعيف لكن ده الحاصل يعني في نطاق أهل الحديث يقولون إسحاق ابن راهوايا. لو تسمع واحد يقول كده تفهم الكلام ده سبوبه ده يكلوش نعم شوف في الاشياء الدقيقة في العلم لما تقرأ للمحدد وهو يا. اي احد اخر من غير المحددين يبقى نرهويه زي نفطويه وخال وخالويه يقول وقد شاهدنا ذلك وقد اخبرنا شيخنا عن اشياخه أن المؤلف كان من أكابر الصوفية وكان مجاب دعوة رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته وأعاد علينا من صالح دعواته كان من أكابر الصوفية كانت دعوته مستقبة عظيم عظيم عظيم جيد طيب. نفعنا بعلومه لا بذاته يعني إن كان آمين إذن نفعنا الله بعلومه لكن ببركاته لا هو مات وجيف يعني خلاص؟ صحيح طبعا الأخضر كان صوفي والباغوري كان صوفي ودي منصور اللي قالوا شرح كان صوفي كان صوفي كلهم كانوا صوفيه والتصوف كان شائعا زائعا في كل المتاخرين حنابلة او غير حنابلة كونوا على ذكر من هذا التصوف شاع في الامه في قرنين من الزمان عمياويين كلهم كانوا إلا الا من رحم الله تبارك وتعالى قبل ان يظهر الشيخ محمد بن عبد نشي ماشي يعني مرعي الشيخ يوسف ابن مرعي الحنبلي صاحب دليل صاحب ال شرح الشرح دليل الطالب اسمه ايه منار السبيل صوفي البهوتي الحنبلي صاحب رياض المربع صوفي كلهم كانوا صوفي <تصفيق> <تصفيق> شيخ ابو وليد مش معقول كان هيتخانق معي خلاص كلهم مفوضه وصوفيين كانت فتنه عمياء يعني على كل حال قال فصل في جواز الاشتغال به رحمه الله وغفر لهم جميعا فصل في جواز الاشتغال به ده حكم المنطق ده حكم المنطق قال الأخضر المالكي محمد بن سيدي الصغير قال بسندنا إليه قال والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال لعدين يحفظ المتن اضبط معايا الحركات مش على ثلاثة أقوالي على ثلاثة أقوالي البحر ما يستقمش إلا هكذا والخلف في جواز الاشتغالي به على ثلاثة أقوالي فضل الصلاح ون وقال قوم ينبغي أن يعلموا والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب مرة أخرى والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال فضل الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم والقولة الصحيحة المشهورة, جوازه لكامل المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب كامل القريحة عندي في الطبعة السقيمة السيئة طبعت دار المعرفة بتحقيق المحقق في دكتور عمر فاروق الطبع كامل القريحة جيد وهو كذلك كامل القريحة الرواية المشهورة للسلم كامل القريحة وهي طبعة الباب الحلبي أيضا الطبع الصحيح المعتملة كامل القريحة كامل القريحة ليس سالم القريحة احنا حفظناها كامل القريحة هي كامل القريحة خلاص إذا فتحت شرح الباجوري أو توشيح عبد السلام أو شرح حشية الصبان على الملوي هتلاقي كامل القريحة هو كامل القريحة أصح من سالم القريحة هذا حكم المنطق هذا حكم طيب سالم مصمم أنت هذا حكم الاشتغال بالمنطق ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب ليس ليهتدي هو فعل مضارع منصوب باللام صحيح لكن من أجل البحث قال ليهتدي به إلى الصاد يعني عندما تعربه ستقول فعل مضارع منصوب باللام التعليل وعلامة نصه الفتحة المقدرة منع من ظهورها حركة النظم ليهتدي به إلى الصاد لانه هنا محتاج حرف ساكن مستفعل نحتاج متفعلن متفعلن هنا ليهتدي متفعلن يقول خلاص اللطف والظرف الخلف قال الدمنهوري رحمه الله لو أحد عنده الشرح يضعه على فكس يريد ان هذا الفصل بأي شكل من الأشكال يقول يصح صحر لأن الكمال نسبي يا أخي الكمال نسبي الكمال ليس مرصود به المطلق من كل وجه خلاص يقول اقول قد منهولي ذكر في الفصل ذكر في الفصل خلينا الميز ذي الكمال نعم الميز الكمال يعني الكمال كمالا نس يعني تعقب هذه الاشياء من ضيق الافق يعني خلاص أنا عايز عايز عايز الشرح يا محدث لو عندك الأخت ام صرخه امنا بتحط شرح الدمنهوري انا عايز الشرح اللي انا بشرح الشرح يقول الدمنهوري ذكر في الفصل حكم الاشتغال بعلم المنطق حكم الاشتغال يعني حكم دراسة علم المنطق لكونه من المبادئ العشرة التي احنا قلنا حكم الشارع الصبان قال حكم الشارع عن شيخنا نيزل كمالنا ذكر في الفصل سمحت. ذكر حكم الاشتغال بعلم المنطق لكونه من المبادئ العشرة التي ينبغي لكل شارع يعني لكل بادئ في العلم أن يقف عليها انظروا المحقق العظيم شارع وضع نجمة نجم الله أيانه وكتب في الحشياء لا نفعنا الله بفوائده قال الدكتور عمر هنا الشارع اسم فاعل من شرع العلم ووضع قواعده وأصوله هو العالم الرباني العامل والمعلم والشريعة هي ما شرعه الله لعباده وقال الجرجاني الشرع في اللغة البيان والإظهار يقال شرع الله كذا أي جعله طريقا ومذهبا والشريعة أيضا هي السنة والطريقة في الدين بالله عليكم ايه علاقة هذا الكلام بكلام الضمنهوري الراجل يأخذ الكلمة وبمنتهى الضحالة يذهب لأي معجم ويذهب للجرجاني في كتابه الكليات والتعاريف ويرص الكلام رصا ويقبض من الضاري التحقيق الراجل بيقول المبادئ التي لك ينبغي لكل شارع في العلم أن يقف عليها الشارع هنا اسم الفاعل من شرع شروعا يعني دخل دخولا بدأ بداية ما لوش اي علاقة بالشرع ولا بالشريعة الرجل كانه لا يقرأ الكلام كانه يأخذ الكلامة مجرورة من سياقها سأوقفكم على اشياء في التحقيق عجائب عجائب خلاص المهم تحقيق في غاية السوء تحقيق هذا الرجل في غاية السوء رغم انه كاتب من دكتورات الفلسفة خلاص المهم يقول التي ينبغي لكل شارع لا من لبنان اسمه عمر فاروق الطبع مشهور جدا له تحقيقات كثيرة جدا كلها كوارث لذلك انا اذكره دائما بالخير يعني دائما ان المحققون هؤلاء اشهر بهم لان هذا من من زكاة العلم يعني. يقول من المبادئ العشرة التي ينبغي لكل شارع يعني لكل بادئ في علم ان يقف عليها يعني يعلمها ليكون على بصيرة فيما يشرع فيه يعني فيما يبدأ فيه وقد استوفى مبادئ هذا الفن هذا كان من الضمونور فيه نظر بل هو غلط الأخضار لم يستوفي يعني لم يستكمل مبادئ الفن لا خلاص قال واستوفى مبادئ هذا الفن يعني أيضا غير الناظم شيخ شيخ شيخنا سيدي أو سيدي لكنهم يقولون سيدي سعيد قدورة قد في شرحه لهذا الكتاب وهذا الشرح مفقود لا نعلمه مطبوعا شرح سعيد قدورة قد هو مالكي أيضا والدمانهوري مالكي أيضا أبو المعارف أحمد الدمانهوري كان مالكيه والناظم مالكي أيضا الأخضر فمنها يعني من هذه المبادئ الاسم فمنها لسمه وقد تقدم أن هذا العلم يسمى المصدق ويسمى معيار العلوم وعلم الميزان قلنا الأسماء دي ومنها التعريف تعريف العلم احنا قلنا كل ده كل وتقدم تعريف هذا العلم في الشرح آلة قانونية أو علم يبحث فيها عن المعلمات الصورية والتصدقية ومن قدمت في قول المات نسبته نسبته خلاص لما قال وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو لللسان ومنها الحكم وذكره المصنف في هذا الفصل ذكر المصنف حكم تعلم المنطق هنا في هذا الفصل وبقية المبادئ في الشرح المذكور يعني في شرح القدورة هذا يقول واختلف قال منهوري واختلف في الاشتغال به على ثلاثة أفوال الأول المنع يعني الحرمة وبذلك قال النووي النووي هو محي الدين أبو زكريا العلامة يحيى بن شرف النووي الشافعي أمير المؤمنين في الحديث انظر المحقق غفر الله له يقول النووي هو محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف واشتهر أبو زكريا النووي بجمع الأحاديث أمضل التعريف الهزيل ترجمة هزيلة يقول اشتهر أبو زكريا النووي بجمع الأحاديث النبوية يا سلام ومن أشهر آثاره إيه هي أشهر مؤلفات النووي يا إخوة إيه هي أشهر مؤلفات النووي يقول ومن أشهر آثاره الأربعون النووية ده اللي ربنا أدروا عليه بيعرف النووي بيقول أشهر تعريفه الأربعين أشهر آثاره الأربعين النووية ربنا يهديه ده هم ده أشهر مؤلفات مين النووي لقال المجموع ولقال شرح مسلم ولقال رياض الصالحين ولقال روضة الطالبين ولقال تهذيب الأسمى واللغات ولقال القطعة من شرح البخاري ما قالش أي حاجة خالص الرجل عايش في دنيا ثانية يعني الراجل مش عايش معانا في سوء العلم عايش في دنيا تانية اللي يعرفه عن النووي كاتب هنا في الحشي عندي تعريف هزيل وذكر آثاره أكثر هزالا عيب يعني ده مش تعريف يتعرف به النووي اسم كذا وزولت سنة كذا وعشر آثار الأربعين وشكرا المهم دي من مصائب التحقيق يعني. يقول اختلف في الاشتغال به على ثلاثة أقوال الأول المنع منه يعني الحرمة وبذلك قال النووي ال ال الناظم قال النووي وهما نسبتان صحيحتان النووي والنووي وإن كان المشهور الثاني المشهور الأول النووي ليس النووي وهو منسوب إلى قرية نوه نوة فنسبته نووي أو نواوي النسبة القياسية عند علماء الصرف لكن النسبة المشهورة الأولى النووي النووي، وبذلك قال النووي وأبو عمر وابن الصلاح ابن الصلاح ابن الصلاح لا النسبة إلى ساكن الوسط يجوز فيها كل دوات النسبة إلى طنطة ثلاث نسب صريحة وصحيحة عند علماء المنطق ان تقول تنطي بحذف الالف وان تقول تنطوي بابدالها واو وان تقول تنطاوي فممكن تقول نوي ونواوي ونووي, ونووي وتهطي وتهطوي وتهطوي اي علم ساكن الوسط يجوز فيه ثلاثه وجوه في النسبة زي طنطة كده زي الشيخ طنطاوي بالالف او طنطي او طنطوي يجوز الثلاثة الشيخ الأظهر ما عرفش مذهبه ايه ما عرفش مذهبه الله الله أعلم المهم اللي بيسعى في الوثبال يقول الاول المنع منه هو مكتهد المنع منه هو بذلك قال النووي وابن الصلاح ابن الصلاح هو تقي الدين ابو عمر عثمان الشهر ورزي يعرف طريقه نطق الاسم اللي بقوله الشهراروزي واللي بيقولوا مش عارف ايه الشهر مش عارف ايه الشهر ورزي فعو لعلعي الشهر ورزي اسمه ازاي بيتنطق كده الشهر ورزي احفظ ضبط الأسماء الفرق بين طالب علم وطالب علم اخر ضبط أسماء العلماء. ده يدل على الدراية والفهم. شهر ورزي. درب نفسك لا. اسم الشهر ورزي. خلاص؟ زي ني كلهم بيقولوا إنه مش عارف ليه. الحاكم الحاكم النيسابوري. اسمها النيسابور. ما اسمش ني سابور. يبغى يسموه الشهر هناك كتاب النواوي المشهور تهذيب الأسماء واللغات الشعراوي زي نسبة لشهرة مدينة وراء النهر عند سمر قند كذا وانت داخل خلاص أبو عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة المشهورة في علوم الحديث وله كتاب مشهور جدا في الفتاوى اسمه فتاوى ابن الصلاح فتاوى ابن الصلاح نص فيها على حرمة تعلم المنطق لأنه يؤدي إلى الزندق خلاص ذكرنا درج صحيح لكن مما نص على المنع النووي في المجموع وهي الصلاح في الفتاوى اللي عنده فتاوى ابن الصلاح يبحث يجد الفتاوى موجودة مشهورة لكن الكتاب لا تحت يدي الآن القول الثاني يقول الدمنهوري الثاني الجواز وبذلك قال جماعة منهم الغزالي قائلا الغزالي قال في كتابه معيار العلوم قال من لم يعرفه لا سقة بعلمه الغزالي يقول الذي لا يعرف المنطق لا ثقة بعلمه لأنه قد يدخل عليه الوهم والغلط ويصل إلى نتائج خاطئة في علومه وكلام الدمنهوري هنا متعقب لأن الغزالي لا يقول بمطلق جواز المنطق لا يقول الغزالي يقول بوجوب أو على الأقل استحباب علم المنطق يعني كلام الغزالي بنصه في معيار العلوم قال الذي لا يعرف المنطق لا ثقة بعلمه هذه الكلمة لا ثقة بعلمه لا تدل على الجواز أبدا كما فهم الشيخ أبو المعارف هنا الدمنهوري لا يفهم منها الوجوب أو الندب على أقل الأحوال المنطق ليس علم الكلام علم الكلام هو علم العقيدة باستخدام الأدلة العقلية المجردة إذا هذا تعقب منا على كلام الشيخ الدمنهوري لا كلام الغزالي يفهم منه الجواء يفهم منه الاستحباب او الوجوب خلاص وهذا ما اشار اليه الاخضري الاخضري قال فابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم يعني الغزالي ينبغي ان يعلم ولفظ ينبغي عند الاصوليين اقل احواله الندب بل هو عند جمهور الاصوليين من الفاظ الوجوب كيجب ولا بد يندغي يعني يجب عند الاصوليين وقال الطائفة منهم ابو الحسين البصري في كتابه الاعتماد ومشى عليه الباقلاني ابو الطيب القاضي ابن الطيب عفوا انه يندغي قد يستخدم للاستحباب واقل شيء تحمل عليه الاستحباب جيد الان سيأتي الكلام في الترجيح يا اخي نوبيل سنرجح الان بين الاقوال الثلاثة الثالث لا قال لم من لم يعرف سقة بعلمه أي لا يأمن الزهول عنه لا يأمن الزهول الزهول هنا بمعنى النسيان والخطأ لأن هذا العلم الذي يعصم <تصفيق> الذهن عن الخطأ فبدونه لا يامن الإنسان على نفسه ان يقع في الخطأ المنطقي في الحدود او الاقيسه في الحدود او التعريفات في الحدود اللي هي التعريفات او الاقيسه اي لا يامن الزهون عنه عند الاحتياج اليه لعدم القواعد التي تضبطه بدون المنطق لا يوجد قواعد تضبط العلم القول الثالث قال وهو المشهور الصحيح لا. هو المشهور الصحيح التفصيل أن القول ليس هو مطلقاً يجب التفصيل فإذا كان المشتغل ذكياً أو إذا كان المشتغل ذكياً القريحة يعني العقل والعجيب إن, إن, أن الأخ المحقق الذي يضع نجمة على كل كلمة لم يضع نجمة على كلمة القريحة لأنه لم يفهم معناها غالباً أو لم يستطع أن يبحث عنها لم يستطع أن يكشف عنها في المعجم في مدة قرحة القاف فالرجل أراح باله لم يضع وهذه من علامات ضعف التحقيق يعني انت واجع دماغنا وكل كلمة تحط عليها نجمة وتشرحها تفسر الواضحات وجاء عند القريحة والفتمة والكلام المفترض ان هو يفسره سابه خالص لم يخشوله او اي علامة تنصيصية ليشرح معنايا اذا القريحة المقصود بها العقل خلاص من قرح الشيء اي نقب عنه فكأن القريحة اي العقل هو الذي ينقب عن المعاني الخفية واضح يقول القول المشهور الصحيح التفصيل فإن كان المشتغل يعني إن كان الطالب الدارس ذكي القريحة قوي الفطمة الفطمة يعني الفهم الفطمة فطمة يعني فهمة والفطمة هي الفهم لغة وعرفا هي الفهم الدقيق لا الفطمة هي الفهم، الفطمة هي عمل العقل ليست العقل هي الوظيفة فإن كان المشتغل ذكي القريحة قوية الفطمة ممارسا للكتاب والسنة جاز الاشتغال به وإلا ثلاث إذن كم شرطا يشترط لجواز الاشتغال بالمنطق على مذهب الجمهور ثلاثة أن يكون ذكي القريح ليس غبيا بليدا الثاني أن يكون قوي الفهم يستطيع أن يثبر أغوار هذا العلم والثالث أن يكون متضلعا من الشرعيات خصوصا السمعيات الكتاب والسنة لألا يؤدي به التحلل من وظائف الشرع كما قاله أبو حامد الغزالي في كتابه فضائح الباطنية في فضائح الباطنية قال أن هذا العلم أدى ببعض الناس إلى التحلل من وظائف الشريعة كثير من الناس عندما يشتغل حي الله شيخنا عبد الرحمن حي الله يا شيخ كيف الحال كثير من الناس عندما يشتغل بالعقليات يتحرر من وظائف الشرع يقول الله لا يحتاج لا صلاة ولا صوم لماذا نصلي ونصوم؟ يقول هذا تحلل من وظائف الشرع من عبادات الشرع الظاهرة فيجب للداخل في مثل هذه العلوم أن يكون ممارسا للكتاب والسنة متضلعا من هذه العلوم على قوة وقدم في عقيدة أهل السنة والجماعة الذي يدرس الخلاف مع المتكلمين والفلاسفة وأجباه أؤلاء حتى الذي يدرس الديانات الأخرى يجب أيضا أن يكون ممارسا الكتاب والسنة هذا مهم جدا الإخوة المعنيين بهذه المسائل لأنه قد تقع في نفسه الشبه وكما قال الشبه خطافة الشبه خطافة يجب أن أن يحصل الحد الأدنى من العلوم بالكتاب والسنة حتى لا يقع في قلبي شيء أو ينحل من وظائف الشرع كما يقول الغزالي أكثر الفلاسفة إن حلوا من وإن حلوا من وضو كما قال الشيخ الإسلام مثنى ميع عن الرazi وكذب ذلك وقيل عنه كان لا يصلي لكن شيخ مثنى تم الإمام الانصاف قال وهذا كذب وهذا كذب وهذا كذب خلاص خلاص عن الرazi الفخر خلاص شيخ تم كذب عنه لا الأميدي الأميدي حاجة ثانية الأميدي قالوا بعض الناس دخل وهو نائم ووضعوا على قدمه مداداً حبر يعني وكشفوا بعد أسبوعين عن رجلي فواجدوا الحبر موجوداً يعني لا بيتوضعش وأظن هذا يعني هذا من القطح يعني لا أظن ذلك ثابتا لا من جهة الخبر ولا من الجهة يعني الله أعلم يعني خلاص حتى وإن كانوا يشتغلوا بالكلام وكذا لكنهم لا شك أنهم يعني من ناحية الديانة يعني لا يطعن فيهم بهذه الطريقة بدل الشيخ الفانتانية كذب هذا قال ورغم أن الفخرة داخل في طرق الثلاثم ومتكلمين إلا أنه من أفضلهم ديانة وأحرصهم على نصرة الإسلام هذا من عدل شيخ السامي التايمين خلاص المهم يعني أننا بنقول أن كلام الشيخ هنا ممارس السنة والكتاب اللي يهتدي به هذا الصواب أنه من شروط اللي يشتغل بهذه العلوم أن يكون عالما بالكتاب والسنة واضح؟ مفهوم؟ حتى الآن مفهوم؟ إذن هذا هو القول الثالث طيب يقول واعلم أن هذا الخلافة إنما هو بالنسبة للمنطق المشوب بعلم بكلام الفلاسفة المشوب بالمخلوط شاب يشوب شوبا يعني خلط يخلط خلط الذي في طوالع البيضاوي البيضاوي القاضي أبو عمر عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي المشهور له كتاب مصيبة كتاب مشهور جدا أو ليس مشهور يعني معروف عند الطلاب يعني اسمه طوالع الأنواج اسمه طوالع الأنواج هذا الكتاب في السلسفة خلاص الاشتغال بهذا النوع من نوع من العلوم حرام هنا يجب في دقيقتين مباحث الفلسفة عند شيخ بيسمه ثلاثة مباحث الأول اسمه الإلهيات اسمه إيه؟ اسم الإلهيات الذي يبحث بس الله عز وجل في وجود الله أصلا طائفة كبيرة من الفلسفة ملاحدة أو عند من يثبتون وجود الباري تقدس في صفاته عز وجل ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حقه إلى آخرها النوع الثاني او القسم الثاني من علوم الفلسفه هي الطبيعيات الطبيعيات اسمه ايه الطبيعيات اللي هو ايه اللي هو الفيزياء ايه هو الفيزياء فيزكس هو ده اللي كلام في المركبات الكلام في الكيمياء الكلام في الحوامض في التوافه حاجات بالشكل ده الطبيعيات النوع الثالث الرياضيات صبر جميل الرياضيات الكلام في الجبر وعلوم الجبر والهندسة وأشبه ما أشبه ذلك شيخ سمتني يقرر صراحةً أن علوم الفلسفة في الرياضيات قطعية هذا رد على من يقول شيخ سمتني يطرح الفلسفة مطلقاً هذا جهل بمذهب الشيخ السلفي الكبير لا الشيخ سنة يقرر أن علوم الفلسفة في الرياضيات قطعية لا مجال لإنكارها أصلا لأنها تقوم على مقدمات قطعية الواحد نصف الاثنين علوم الجبر هذه العلوم اشتغل بها الفلسفة منذ قديم يقول هذه العلوم مقبولة قطعا انظر التفصيل والإنصاف وعلومهم في الطبيعيات جلها صالح قطعي لأنها تقوم على العادة والتجربة ده كلام مين ده كلام ابدي حاضر حاضر الكيمياء حقول الكيمياء حاضر معايا وجل علومهم في الطبيعيات صالحة قطعية ليه لأن الشيخ يقول ما ردها إلى الطبيعة إلى العادة والتجربة يعني هي علوم تدخل المعمل فلا وجه لإنكارها على الفلسفة أما علومهم في الالهيات فقسمان قسم وافقوا فيه الحق وهو النادر وقسم خالفوا فيه الحق وهو الغالب أما ما خالفوا فيه الحق ففففطة وأما ما وافقوا فيه الحق ففي أخبار الرسل غنية عنهم إذا الشيخ السنة ما يطرح علوم الفلسفة في الإلهيات مطلقا يقول ما كان منها حقا ففي السمعيات غنم مش محتاجينها من الفلسفة وما كان منها باطلاً فهذا الغالب في علوم الفلسفة في الإلهيات قدم العالم والكفر والكلام ده كله معايا جماعة؟ إذاً هذه مباحث الفلسفة الثلاثة نعم لا فائدة منها على كل حال ليه بقول المقدمة دي؟ عشان أرجع لتحرير مذهب ابن تيمية في المنطق هل ابن تيمية يحرم المنطق أم لا؟ في كلامه في كتابيه المشهورين الرد على المنطقيين وفي كتابه نعم في كلام شيخ الإسلام عن المنطق في كتابيه نقد نقد بالضاد يعني هذن نقد المنطق وكتابه الرد على المنطقيين شيخ الإسلام ابن تيمية أولا هدومه على المنطق كان بسبب واحد ليس بسبب انه يؤدي الى التعطيل او كذا او كذا أو كذا، لا لان شيخ السامي يقرر ان المنطق من العلوم الرياضية قياس واحد زائد واحد يسوي اثنان لكن شيخ السامي المتيمية يرى ان المنطق عديم الفائدة من ناحية القياس الارسطي مرة أخرى شخص سنة المية يرى إن القياس الأرسطي لا فائدة منهم القياس نوعان قياس الأرسطي والقياس الحديث القياس الأرسطي هو القياس الذي ينتقل القياس الأرسطي هو القياس الذي ينتقل من الكل إلى الجزء والقياس الحديث بالعكس القياس الاريسي يقول مثلا كل متغير حادث هذا شيء كلي نسبة الاريس كل متغير حادث كويس؟ والعالم متغير اذا العالم, العالم حادث نحن بدنا ننتقل من اين لين؟ من الكل حطينا قاعدة كلية ان كل متغير حادث وادرجنا جزءا من الجزئيات ان العالم متغير ووصلنا للنتيجة العظيمة المبهرة ان العالم حادث. الشيخ سنة مية يقول لك أنه ليس أصلا الشيخ سنة يصف القياس الأرستي بالنص في كتاب ربع المنطقيين بأنه لا يفيد الجاهل علما ولا يعلم العالم جديدا بيقول لي العقل يصل بداهة لهذه النتيجة إيه الفايدة من هذا القياس لكن القياس المفيد عند ابن تيمية هو الانتقال من الجزء للكل هو ما يسمى بالقياس الرياضي الحديث يجب أن نقرر هذا أن ابن تيمية هو أول قائل بالقياس الرياضي ابن تيمية هو السبب الرئيس هو أول مفكر في التاريخ الإنساني يهدم القياس الأرسطي المنطقي الصوري التقليدي الذي ردح مش ردح يعني ردح يعني كبثة على صدره سأقول لو تصبرون لو تصبرون الذي كبس على ظهر الإنسانية قرونا لم يفدها أي جديد القياس الحديث والقياس التجريبي لما تدخل بذره حديد وتقول ذره الحديد تبتسم من حيث الخواص الكيماويه بكذا وكذا وكذا جميل والحديد سلز ينقل الكهرباء والحرارة وتجيب زرّة من خرصين زد R في الجدول الدوري الحديث بتاع الكيمياء زد خرسين خرصين مادة اخرى وتجدها ايضا بتنقل الكهرباء والحرارة وتجيب مادة ثالثة زبق مثلا K الرمز الذري بتاعها K وترى ايضا على ما افتكري ان هي لا الكي بوتاسيوم حاجة تانية يعني زنك بتنقل الحرارة. عملين نجمع Hg. أنا نسيت كم من زمان تجمع الجزيئات ذه وتصل لقاعدة كلية وتقول إذا الفلز عنصر موصل للحرارة والتيار الكهربي الموجب. هذا النوع من القياس هو الذي يفيد في تحصيل المعادف الجديدة. Zn إن خمسيني. أنا صح. هو الذي يفيد في تحصيل المعارف الجديدة. هذا العلم الذي قامت على أكتافه الحضارة الأوروبية الحديثة خطأ من يزعم أن أول من نبه إليه فرانسيس بيكون لا كونوا عربا ابن تيمية قبل أن يولد فرانسيس بيكون وسارتر بأكثر من 500 سنة 600 سنة شيخ تيمية في آخر القرن الثامن الهجري هو أول من نبه أن القياس الأرسطي هو من اخر البشرية ظهورا طويلة وانه لا يجد في تحصيل اي جديد وانه يجب ان ننتقل الى القياس من الجزء الى الكل لانه الذي تقوم عليه المعارف والعلوم ابن تيمية اول من قال بالقياس الحديث التجريبي الرياضي الذي قامت على اكتفيه الحضارة الحديثة هو ابن تيمية هو اول مفكر انساني بغض النظر عن كونه مسلما او كافرا هو اول مفكر انساني الذي قرأ كتاب honor irmثاموية رد على المنطقيين يصل الى هذا الكلام جميل شيخ ثامان لا اقول عالم في الفيزياء لكن كان له معرفة بالفيزياء والرياضة شيخ ثامان له شيء اشبه بالمبد في الرياضة بيتكلم عن القسم المطولة والضرب، وانواع الضرب له كلام في مجموع الفتاوه رياضة كله رياضة خلاص رد على المنطقيين نقد المنطق موجود في مجموع الفتاوه، هذا الصغير الرد على المنطقيين هو الكبير كتاب الكبير بتاعه. المستقل. خلاص من من موضوع الكيمياء لأن الأحباش فرحانين بموضوع الكيمياء. ابن القيم له كتاب اسمه أربعون وجه في تحريم الكيمياء. أربعون وجها في تحريم الكيمياء. الكيمياء في هذا الوقت كانت اصطلاح مخصوص للافعال التي يفعلها الدجالون. يفعلون بعض الدهانات ويصبغون يدهنون بها أنفسهم ويرمون أنفسهم في النار كبعض الرجعية وكذا. هذا معنى كلام ابن نسميه في تحريم. الكيمياء مفهوم؟ يجب ان تفهموا هذا المعنى ليس معناه انه يحلم الكيمياء الذي يفيد الانسان في معرفة المركبات الى اخره مفهوم يا جماعة؟ الذي قرأ رزالة ابن القيم ابو بكر ابن القيم ابن القيم الجوزية رحمه الله يفهم انه اربعين وجه في تحريم الكيمياء يعني الكيمياء التي كان يفعلها الرفاعية وشيخ السلام له مواقف مشهورة معهم لما كانوا بيرموا نفسهم في النار قدام الخليفة وجابوه والكلام ده الكيمياء والسينيا نعم <تصفيق> فهمتم لماذا هو القياس المنطقي الصوري ليه اسمه الصوري سندرس هذا المعنى عندما ندرس القياس سنشرح لماذا نسميه القياس الصوري قال لهم يغتسلوا بماء وملح نعم كانوا هيتحرقوا نعم لو غسلوا انفسهم بماء وملح كان النار كانت فتضرهم فتضرهم تايمتم يا جماعة إذن شيخ الإسلام ابن لم يحرم المنطق لذاته هو حرمه لغيره قال هذا ما ينبغي أن تضيع فيه الأوقات لأنه لا يفيد شيئا وإلا فشيخ الإسلام ابن تايمية في رده على المنطق كان يتمنطق يعني هو كيف يرد على المنطق من وجوه وأشياء كان يرد عليه بالمنطق لذلك الفلسيفة يقولون الذي يمكن الفلسفة يتفلفل لم واحد يقول الفلسفة باطلة الفلسفة باطلة بدليل كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. هو الذي يفعله الان انه يتفلفل يعني في ناية الامر هو يرد على ذلك بالفلسفة جميل ساشيخ لسامة ابن الزيمية لا لا الشافعي قال هذا الكلام إذا نريد أن نحرر محل النزاع، كلام السلف في تحريم المنطق كان مقصودا به في الأساس الإلهيات من علوم الفلسفة، يعني كلام الفلسفة في الإلهيات في الغيبيات، هذا كان قصده، هذا كان قصده. ولما كان أكثر الفلاسفة يعود إلى قواعدهم الفاسدة، فذهب كثير من السلف وذهب النووي كما قلنا ابن الصلاح إلى تحريمي من باب سب الزريعة. هذا وتحليل المنطق الذي يجب أن يوقف عليه. جميل. إذا علم المنطق، علم المنطق الذي يتوصل به. الى الفلسفة المحرمة التي هي الالهيات كما قلنا مبحث الالهيات اللي هو الانتولوجي اللي قلنا في اول الدرس مش الابسطمولوجي ولا الاكسيولوجي الانتولوجي لو مبحث الوجود هذا حرام من باب انه سبب يتوصل به الى الحرم اما ان كان المقصود بتحريم المنطق يعني تحريم هذه القواعد الرياضية البحتة فهذا لا وجه للقول به قد يقال أنه يستغنى عنه أو أنه ليس ضروريا لكن القول بتحريمه يعني القول بإسم من اشتغل به لا لأن علم المنطق يا إخوه بمنطقة البسيطة هو رياضة كما سيأتي الكلام في القياس هذا رياضة ألف يساوي به به يساوي جيم إذن ألف يساوي جيم هو هذا القياس في شكله الأصلي العالم كله متغير حادث العالم متغير اذا العالم حادث هي هي الف يسوي به به يسوي جيم اذا الف يسوي جيم هذا اللي الجبر ده منطق ده قياس بما ان بما أن مش تاخد معطيات وتطلع بنتيجة بما ان اذا او بما ان و ده هو ده القياس الصوري. كلنا درسناه في الهندسة في سغرس وكلام ده اقامة الحجة والبرهان على صحة نظريات فيثاغورس أو إقليدس أو أرشيميديس في الطف، مفهوم يا جماعة. إذا المنطق من حيث هو قواعد عقلية رياضية لا وجه للقول بحرمته. أما إن كان المنطق المقصود به التوصل إلى الفلسفة التي هي التي تبحث. في الإلهيات سيحرم من هذا الوجه سدا للزريعة وحتى الوجه الأول اللي احنا قلنا اللي هو القواعد الرياضية التي تنظم التفكير وتنظم الحدود والأقيسة الحدود اللي هي التعاريف والأقيسة اللي هي جمع القياس قد يقال أن الإنسان قد يستغني عنها ذا كلم ابن ثيمية إن هي ما عرفها السلف ومع ذلك كانوا يفكرون تفكيرا سليما لكن ممكن نقول ممكن نرد على هذا ونقول السلف كانت فهومهم كاملة نعم يا أبا مصطفى هو هذا كلام من الصلاح أنها مقدمة لفتزام والسلف كفر وقدرة كفر كفر فهو لم يحرم المنطق لنفسه لكن حرمه لغيره الحرام قسما عند الأصولين حرم لنفسه وحرام لغيره وهو ما يسمى بالتحريم بسد الزريعة بسد الزريعة للقاعدة عندهم أن الوسائل لها أحكام الغايات الوسيلة لها حكم الغاية شاهدت أدخل في مسائل أخرى مرة أخرى إذن المنطق إن أريد به القواعد فازل وجه للقول بتحريمه هي قواعد عقلية صريحة كأن الواحد نصف الاثنين ده حرم هذه قاعدة عقلية أما إن كان مشوبا بالفلسفة يؤذي للقول بالزندقة والتعطيل فهذا حرم هو كلامه في هذا يا أرى مصطفى لا يحمى الكلام؟ هو كلامه موكذا بالصراحة تقرأ فتاوة الشهروازي هذا كلام الشهروازي <تصفيق> لكن نرجع لمذهب شيخ سامة تيمية في هذه القواعد شيخ سامة تيمية يرى أنه لا فائدة منها إذن لا نقول أنه يقول أنها حرب هو لا فائدة منها لأن الثلف استغنوا عنها إذا المذهب النصف العدل أن يقال أن المنطق الذي هو القواعد العقلية التي تعصم الزهن عن الخطأ لا وجه للقول بحرمتها لكن قد يقال إن الإنسان كامل العقل قد يستغني عنها الإنسان بفطرته التي فطر الله الإنسان عليها يستطيع أن يصل إلى الحق بدون أن يدرس علم المنطق كالذي يجود القرآن تجويدا عمليا من غير أن يدرس التجويد النظري ما يعرف غنى ولا إدغام ولا حركة ولا مد لكن يقرأه القراءة صحيحة كذلك السلف كانت عقولهم وفهمهم صحيحة مستقيمة من غير هذه القواعد لكن قد يقل الشيخ زمد بن أنه لما انتكفت الفطر واضطربت العقول ودخلها الخلل والفساد احتاج الإنسان أن يضع قواعد لذلك العلم كما كان السلف مستغنين عن النحو يقولون الكلام صحيحا صائبا بالسليقة ثم احتج بعد ذلك لوضع قواعد النحو فهذا كهذا والله يعلم الحق واضح هذا تحليل مذب الانتهمية في المسألة ثم بعد دخول هذا العلم في أغلب العلوم الإسلامية إذن إحنا عندنا مراحل الآن في الكلام على علم المنطق فرقنا بين معنيين العلم المنطق وعلى المعنى الأول الذي هو القواعد العقلية قلنا لواجه للقول بحرمته أصلا لكن يبقى الكلام هل يستغنى عنه أم لا نعم يستغنى عنه لكن في العصور المتأخرة قد يحتاج لدرسته قد لا يجب قد يحتاج لدرسته لأن العقول كما ترى واحد نصراني الآن بيثهم برجله ده عشان تعرف تكلمه لازم تحط قواعد مع الأول القواعد اللي هو ما بيفهمش فعلا مع ان الفطرة التي فطر الله الانسان عليها تؤدي الى النتيجة الصحيحة لكن هو ما عندوش الالة دي خلاص الفطرة انتكست، طول عمره بيسمع الغلط حتى الف الغلط واصبح التفكير المنطقي عنده بيؤدي الى الغلط اذا مع مثل هؤلاء تحتاج تقول له يا اخي يا استاذ نحط القواعد الاول لانتكاس الفطر لكن الان المرحلة الثالثة بقى في الكلام على المنطق مع دخوله في اغلب العلوم الإسلامية لا يوجد كتاب اصول لا يخلو من المنطق. حتى كتب العقيدة لا تخلو من المنطق. كتب النحو والصرف لا تخلو من المنطق. أنا أتكلم في العلوم الإسلامية فقط. يعني اللي يعنى, يعني إياه عن حكم الشارع. شيء. علم أغلب العلوم الإسلامية دخل فيها المنطق. لذا طالب العلم يحتاج إلى علم المنطق. جيد. حتى في أكبر الجماعات الإسلامية حتى في المملكة السعودية يدرسون المنطق في كليات الشريعة يدرسون الكتاب الشنقيتي أظن الشرح الشنقيتي لمقدمة رودز النازر الكلامية الأصول المنطقية يشرحون هذه. يجب على طالب علم خصوصا أنه يحتاج لعلم المنطق لأن تقرأ في الأصول أشياء لا تفهمها تحتاج إلى المنطق خلاص؟ مثلا تقرأ في كتاب كذا كذا كذا وهذا رسم وليس حدا انت حاجة يعني رسمه مش فاهم يعني ايه رسم ومش حد واحد الشارح بينتقد على المؤلف ان الكلام دوت مش تعريف ده حد ده رسم مش حد الله يبقى لازم تعرف الفرق بين الحد والرسم تعرفوا فين ده هنا في المنطق في باب الحدود اللي هو التعريفات لما يقول لك وهذا تعريف مستدير يا خبر يعني تعريف مستدير اه يبقى لازم تدرس قوادح أو عيوب الحدود هتدرسها فين؟ في المنطق يقول لك وهذا قياس منقوض أو وهذا قياس فاسد أو هذا قياس مكسور فين الكلام ذا؟ هتدرسه هنا في الأقيثة إذن اصطلاحات يستخدمها العلماء حتى ابن تيمية يستخدمها شيخ الإسلام وكل العلماء يستخدمونها تحتاج في معرفتها إلى المنطق إلى المنطق من هذا الوجه قد يقال أن المنطق فرد وكفاية على طلاب العلم هذا من وجه لدخولي في العلوم الإسلامية الوجه الآخر لإقامة الحجج على المناظرين والمخالفين مستدري يعني تعريف دائري هو تعريف الشيء بنفسه كقولك مثلا العظيم والذي الذي عظم حاله طبعا أنا مش فهم العظيم زي تقول لي الذي عظم حاله زي اسمه تعريف دائري أن يستخدم في التعريف مشتقا من المعرف آه حاجة زي كده. سنأتي عليه بالتفصيل في الكلام على التعارف. مش عايز بس أدخل في المسائل إذا عرقنا الأقوال الثلاثة قال دبانهوري آخر كلام دبانهوري قال واعلم أن هذا الخلاف إنما هو بالنسبة للمنطق المشوب بكلام الفلاسفة يبقى هو عايز يقول إيه المنطق اللي هو القواعد العقلية الرياضية مش داخل في الخلاف اللي قاله الأخضري أصلا سهيمك؟ <تصفيق> الذي في توالع البيضاوي البيضاوي قلنا له كتاب اسمه طوالع الانوار يعني كتاب فلسفي. وأما الخالص منها في كتب الخالصة في المنطق فقط القواعد زي هذا الكتاب اللي احنا ندرسه مع بعض ده ده كتاب خالص في القواعد ولا أي علاقة بعلم الكلام ولا أي كلمة في العقيدة نبدأ كلهم ب أي كلام عن العقيدة كل كلام في القواعد فقط وأما الخالص منها كمختصر السنوسي محمد بن دريس السنوسي له مختصر مشهور في المنطقة والشمسية متن الشمسية مشهور في المنطق مؤلفه العلامة الكاتبي القزويني ما حشول القزويني لي عشان مؤلمة جدا ابن ماجال القزويني من ضبط أسمعله على اسمه القزوين القزويني نشأ يا جماعة متن الشمسية من تأليف الكاتبي القزويني اسمه الكاتبي القزويني، من القزوين خلاص؟ مباح طبعا، بتضمج بالكسر يا جماعة ليه كده؟ تعملوا فيها كده ليه؟ بتضمج القزويني هذا متن مشهور جدا من المتون المشهورة جدا المعظمة عند المناطقة، متن الشمسية القزويني، بالكاتبي القزويني وعليه شرح مهم جدا للرازي لقطب الدين الرازي شرح القطب على الشمسية ده حاجة مهمة جدا عند المناطق من من المتون الخاصة بالمنتهين مش بالمبتدئين والمتوسطين بالمنتهين في العلم كما فرقت لكم بين المبتدئ والمتوسط والمنتهي وهذا التأليف الجميع فقط اللي, اللي بيعرفوا يا أخي للعالم به اما الخالص منها كمختصر السنوسي السنوسي فتح السين. مش السنوسي السنوسي والشمسية وهذا التأليف اللي هو السلم المنورق فلا خلاف في جواز الاشتغال به بل لا يبعد ان يكون الاشتغال به فرض كفاية لتوقف معرفة دفع الشبه عليه دفع شبه الفلسفة والزنادقة والملخدين وأنا أيضا أقول وأيضا لتوقف العلم بكثير من العلوم عليه في الأصول وعلم الكلام ومن المعلوم أن القيام به الضمير هنا يعود على دفع الشبه من المعلوم أن القيام بدفع الشبه فرض كفاية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا ما لا يتم فرض الكفاية إلا به فهو فرض كفاية أيضا والله أعلم لا علم الكلام تعريفه عند ابن خلدون بضم الخاء بضم يا جماع مش ابن خلدون زي زتون لا بضم الخاء جيد ابن خلدون تعريف علم الكلام عند ابن خلدون لا الضمير لا يرجع الى علم المنطق بسبب بسيط جدا ان هو الان بيستدل بيستدل لا السياق لا يوافق ابدا ليه؟ لانه بيستدل على فرضية علم المنطق بيستدل في ايه بانه بيستخدم في دفع الشبه لو احنا ارجعنا الضمير أن القيام به يعني بالمنطق فرض كفايه يبقى هو بيستدل بالشيء على نفسه بيقول علم المنطق تعلمه فرض كفايه بدليل ان القيام به فرض كفايه ده اسمه دور بيستدل بالشيء على نفسه لا هو بيستدل بتوقف معرفه دفع الشبه بيستدل بالكلام ده على إن علم المنطق فرض كفايه عشان يبقى المعنى صح ومستقيم بل لا يبعد ان يكون الاشتغال به يعني بالمنطق فرد كفاية لتوقف معرفة دفع الشبه عليه ومن المعلوم ان القيام به يعني بدفع الشبه فرد كفاية فهمتي هي الان اما انا اذا لو ارجعنا الضمير في به على المنطق يقام معناه ان هو بيقول المعنى ان القيام به فرض كفاية بدليل ان القيام به فرد كفاية يا ابي لا هو بقوله انه فرد كفاية بدليل إن انت انه بيتوقف عليه معرفة دفع الشبه واكيد دفع الشبه فرد كفاية يعني القيام بها فرد كفاية فعلى ذلك يبدأ الاشتغال بالعلم المنطق فرض كفاية اتضح والله اعلم ده كلام والله اعلم هذا الاستثناء في العلم والاستثناء في العلم مستحب عند الولماء قاطبة بأي لفظ يدل علي خلاص سواء كان خبريا او انشائيا والله اعلم هذا خبر جيد او والله العالم او كان خبريا فقولهم والعلم عند الله والعلم عند الله جيد وان كان الشيعة يستخدمون الله العالم كثيرا كذا كذا كذا والله العالم والله العالم لكن على كل حال يجوز بشكل عام يجوز بشكل عام الاستثناء الاستثناء بأي لفظ يفيده خبرا أو إنشاءا انشاء إن أو خبرا خبرا كقولهم الله أعلم والله العالم كيف أردت أخي أنه فرض كفاية دفع الشبه فرض كفاية على الأمة طبعا هذا بالإجماع مفهوم يا جماعة دفع الشبه التي ترد على الإسلام التي ترد على الشارع الشريف هل هل يشك أنها فرض كفاية هو يستدل بها باعتبارها دليلا لا يحصل فيه التنازع كل الأمة متفقة أن دفع الشبهات واجب لأن هذه طريقة القرآن والسنة القرآن والسنة رد على شبه النصارى واليهود هو عندما يأتيك واحد من المتكلمين بشبه كلامية كيف ترد عليه؟ يجب أن ترد عليه من جنس ما يستدل به وإلا يحدث ما يحدث في المناظرات كل واحد يطلع يقولك كلمتين اللي عنده وخلاص بدون أي ربط بينهم مفهوم؟ يعني هو داخل يكلمك بالعرض والحادث والتسلسل والدور والتوهم هترد عليه إزاي؟ كما فعل فعلش يختمم تايمين يبقى ترد عليه بنفس الطريقة نعم تزدد بالقرآن والسنة لكن يجب أن تدفع الشبه التي يريدها عليك طيب إذن هذا هو نهاية الكلام عن حكم تعلم المنطق. آخر مبدأ من مبادئ العشرة هو المسائل. مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن ذر الجميع هذا الشرف. مسائل علم المنطق هي المباحث التي يدرسها العلم وهي الكلام الذي سيأتينا الكلام الذي سيأتينا بعد ذلك. جيد. المباحث هي المسائل التي يدرسها العلم. عندما ندخل في العلم هذه هي مسائل العلم لكن بذلك انتهينا من مباحث من المبادئ العشرة التي ذكرها الصبان وأخذنا أيضا منها شيئا من النظم التي هي قول الصبان رحمه الله إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم السمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستنداد حكم الشارع مسائل وممنوع من الصرف اه انا عارف احسن او لك الشيخ هذا غلطان ما بفهم شو ممنوع من الصرف لكن صرفه لضرورة البحش مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى يعني من علم الجميع حاز الشرف هذا والله اعلم ورد العلم ليه اسلم وصل الله على محمد النبي وآله وصحبه اجمعين الدرس القادم ان شاء الله يوم الاحد نتكلم عن انواع العلم الحادث من عنده سؤال في موضوع الدرس فقط فقط لا في اي شيء سياتي الكلام عليه بعد ذلك يتفضل ما اظن احد كلام كله سهل النهاردة وفيش مشاكل لما ندخل في الاقيسة الاخو بقى ما يفهموش في الرياضة او اللي ضعف في الرياضة هتبقى مدبحة ان شاء الله لما ندخل في القياس ان شاء الله جابع عسين الجبر كله هيبقى الفهوسين صاد وحيبقى ان شاء الله عايزين ناس من النار يعني طلاب بيذكروا من النار يعني اه زي ما قلت هناك منطق قديم ومنطق حديث المنطق القديم زي ما قلنا هو القياس الصوري والمنطق الحديث هو القياس التجريبي بس مش عايزين نسبة الاحداث والله لما ندخل ان شاء الله في القياس هنفهم يعني قياس صوري ارسطي ويعني قياس رياضي حديث القياس بتاع فرانسيس بيكون وبتاع بيرتراند راسل وبتاع الزبون الثاني اللي هو بول سارسر خلاص هم الثلاثة اللي هم اتكلموا في القياس الرياضي اللي ابن تايميها افصلا قبلهم زي ما قلنا من رفض العلم لأهله طيب من الاب من